أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا على ولا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن, ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف ولا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 كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص